وما يستوي البحران هذا علب فرأت سائغ شرابه وهذا من الحن أجاج ومن كل تأكلون لحم طري وتأخذون حليه تلبسونها وتأخذون حليه تلبسونها وترلف الكفيه مواخر لتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون